ونواصل حديثنا مع ايات سوره النور المباركه نستخلف منها الاحكام والاداب والوسائل الوقائيه التي تمنع وقوع الفاحشه وانتشارها في اوساط المسلمين وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي الى بيان الوسيله الوقائيه الثامنه وهي تمثل الوقايه العامه بتصدير النفوس من الوساوس والخطرات التي هي اولى خطوات الشيطان الى نفوس او في نفوس المؤمنين ليوقعهم في الفاحشه كما قال ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولذا كان لزاما على كل مسلم ان يحترم من شر الشيطان الرجيم بحفظ افكاره وخطراته وامساكها عن الجولان في الشهوات المحرمه والاماني الكاذبه والافكار الفاسده لان اطلاقها مدخل عظيم من مداخل الشيطان الرجيم الى النفس بل هو اصل الشر كله فمن راعى خطراته فقد ملك ذمام نفسه وقهر هواه ومن اجتهان بالخطرات قادته قهرا الى الهلكات وقد بينا في لقائنا الماضي صورا عديدة بشرور الشيطان ومكائده ومداخله الى النسر كما رضق بذلك الكتاب العزيز والسنة المشرفة بما يوحي انه لا يمكن لنا ان نحصر احد شرور الشيطان الرجيم نظرا لكثرتها وتعتب أساليبها ووسائلها ولكننا بتوفيق الله جل وعلا نستطيع أن نحسر شرور الشيطان الرجيم في أجناس معلومة محدودة يسهل حفظها لتكون منا على بال. إذا اردنا لانفسنا وقاية من الشيطان وشره وشركه فنقول وبالله التوفير اعلم اخي المسلم رحمه الله و اياه ان شرور الشيطان الرجيم تنحضر في سته اجناس لا يزال بالعبد حتى ينال منه واحدا منها او اكثر اولها شر الكفر والشرك ومعاداه اولياء الله, الله جل وعلا بعد معاداة الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم وهذا اول وأعظم ما يريده الشيطان من الإنسان كما قال ربنا الرحمن جبارك وتعالى ويريد الشيطان أن يظلهم ضلالا بعيدا فلا يزال الشيطان مع الإنسان حتى يغفر منه بذلك فان نال ذلك منه طرد اميره واستراح من تعبه معه وصيره من جنده وعسكره واستنابه على امثاله واشكاله حتى يكون من نوابه ودعاته ما كثرهم الله تعالى يأث الشيطان من العبد في هذه المركبة وكان الإنسان ممن كتب له الإسلام وهو في بطن امه نقله إلى المرتبة الثانية من مراتب شروره ودسائسه، الا وهي البدعة البدعة وهي اختراع الدين لم يثق به مثيل لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا على عهد الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين هذه البدعه احق الى الشيطان من الفسوق والعصيان لان ضررها في نفس الدين ولأن ضررها يتعدى إلى الآخرين فالمتبع يختلع في دين الله عز وجل ما يظن أنه حسن ثم ينشط لمجله ودعوة الناس إليه فيستهو الكثيرين من الاغرار الذين لا علم لهم بشرع الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانما يحكمون على الامور بعقولهم واهوائهم فتستهويهم البدعه ويتبعون مبتدعها بغير بينه ولا هدى ولا كتاب منير فالضرر يتعدى الى الاخرين ثم ان المبتدع لا يتوب من بدعته لأنه يراها حسنة ومن ثم كانت البدعه تخالف طريقا وسبيل انبياء الله رب العالمين بل كانت الباب الاعظم في الكفر والشرك بالله تعالى ومن ثم شاء تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ومن أصحابها كما ثبت في سنة أبي داود والسرنة والدماجة عن الأرباة التسارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عرضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل فتعة ضلالة وفي الصحر أليم الحديث أم المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه غير مقول وفي معجم الطبراني الكبير لسند حسن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حجب التوبه عن صاحب كل بدعه حتى يدع بدعته وسبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في فدعة فإذا اعجز العبد الشيطان في هذه المرتبة وكان ممن سبقت له من الله جل وعلا موهبة السنه ومعادات أهل البدع والضلال وقرح الشيطان إلى المرتبة الثالثة من شروره ألا وهي الكبائر على اختلاف انواعها فلا يزال بالمرء حتى يقع فيها ولا سيما إذا كان عالما مجبوعة له في قلوب الناس المكانة والمنزلة ثم ينشر في الناس ذنوبه وعلوبه وما ستر الله عز وجل من ذلاته ويستميب من الناس من ينشرها ويزيرها وهو يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل بذلك وهو في الحقيقة من جند إبليس وأعوانه لأن الله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة هذا إذا أحبوا إشاعتها فكيف إذا تولوهم إشاعتها وإذا عدها لا من أجل المصلحة وإنما طاعه للشيطان ونيابه عنه في نشر الفواحش ومنع الناس من انتفاع بعلمائهم وهز الثقه في قلوب الناس تجاههم ادرست كلام ابن القيم رحمه الله في بدائع الاوائل وما اروعه وادبه واعظمه من كلام وما اشد حاجتنا اليه خاصه في هذه الايام التي عمت فيها الفوضى وفتدت فيها الاخبار وتشرع فيها الصغار على الكبار فاصبحوا لا يرون لهم حرمه ولا يحفظون لهم موده ولا يتورعون عن تدبر عوراتهم ونشر ما سفر الله عز وجل من عيوبهم وهم يحسبون أنه يحسنون صنعا وبئس ما يصنعون وبئس ما يفعلون بل إنه قد يتكاثر بعضهم فيتناول النوايا والمخاطر التي لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى ويقول يقصد كذا ونوى كذا وكذا وهو في الحقيقة كما قل جندي من جند الديد ونائب منه واضح لمنع الناس او لتنسير الناس عن العلماء وصدهم عن الانتتاع منهم. وانا اقول لهؤلاء ان كان تسمى خير في قلوبكم فأنصحكم كبراعة كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب الحنبلي رحمه الله الكتاب حرمة عرض العلم لمحمد بن اسماعيل حفظه الله تعالى ثم اقول ان العالم او المشكور او من اراد الله عز وجل أن يجعل له منذة في قلوب الناس بسبب علمه وفضله أو ما ظهر من ذلك هو إنسان والإنسان الإنسان أنفياه وهو بشر وكل بشر معرض للحصابة والخطأ فما المصبح وما الفائدة التي تعود علينا إذا نشرنا ما سفر الله عز وجل من من اخبائه. هي النصيحة كذب. لانها لو كانت النصيحة لشرده او جاهروا بحيزه. او ازدهان على اصلاح شهنه في الوسائل الاصلاحية الزعيدة على التشغيل والتعليل. اما ما هي النصيحة ان يقال ان الشيخ القلان بيفعل كذا. او الشيخ القلان في عايز كذا. او يفعل ويفعل ويفعل. وفعل. ما هي النصيحة. إلا رشد رحشة وهز الثقه في علماء رحمه الله تعالى، ونستكمل الحديث مع ابن القيم رحمه الله فيقول فإن جنوب هذا أي هذا العالم. او المثبورة او الرئيس او صاحب المكان والمنزلة فإن ذنوب هذا وإن بلغت عمال السماء فإنها أخذك واهون عند الله من ذنوب هؤلاء اي الذين ينشرون العيوب ويتتبعون العورات لماذا قال لأين ذنب هذا ظلم لنفسه فإن استغفر ربنا وتاب الى الله عز وجل قبل الله عز وجل توبته وبدل سيئاتهم حسنات اما اولئك الذين النذير يتتبعون عورات العلماء وينشرون ما ستر الله من عيوبهم بمجرد وقوع اعينهم عليها وفي اعينهم وفي أفعالهم من العيوب ما لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى ينسون عيوب انفسهم ويرون القشره في عين الاخرين ولا يرون الشفع أو الشجره كاملة في اعينهم فان ذنب هذا ظلم لنفسه انتابه استغفر قبل الله توبته وبدل في حسنات حجمان أمنا ذنوب أولئك فإنها ظلم للمؤمنين وستفه للعورات وكشف للمسكور وقفض للقضيحة والله سبحانه وتعالى بالمرصار يعلم كما إلى الصدور ودسائس النفوس فاذا اعجب العبد الشيطان في هذه المرتبة نقله الى المرتبة الرابعه من شروره الا وهي الصغائر الصغائر التي يستحيل بها الناس ولا ينصون لها بالا تلك التي اذا اجتمعت على المرء اوشكت ان تهلكه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم ومحققات الذنوب فإنهم يجتمعن على المرء حتى يهدكنه وفي مستقرة الحاكم عن الزعبات رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خصب المسلمين في حجه الوداع فقال إن الشيطان قد يأس يعبد يُعبد بأرضهم ولكن رضي ان يطاع فيما سوى ذلك مما تحاخرون من اعمالكم فاحذروا الشيطان لم يعد يطمع في شك اهل الجزيره بعد انتشار التوحيد فيها لكن يطمع في غير ذلك في الصغائر التي يحتصر عن الناس ويستهينون بها والاصل ان لا ينظر المرء الى حجم الخطيئه ولكن ينظر الى عظمه الله جل وعلا الذي عصاه وتجرا على مباردته بالمعصية, بالمعصيه سبحانه جل وعلا ولا يزال الشيطان يهون من خلع الطغائر في نفس الانسان حتى يشتهى عليها ويكثر منها فيكون وارجو الانتباه فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها احسن حالا عند الله عز وجل منكم فلا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع تراب والله جل وعلا إلا ما ينظر الى قلب المرء وما به من خوف وعسف ورعب وثزح إذا وقع في المعصية أما الذي يفعل المعصية ولا يبالي فإن الله عز وجل لا يبالي به في أي أولية مهالك بهذه يهل في أي واضي لا يبالي الله عز وجل به لأنه لم يبالي بامر الله سبارك وتعالى فهل يبالي الله تبارك وتعالى به هذا والجزاء من جزء العمل أقول فالمشترك على الصغائر المتهين بها يكون أشر عند الله تبارك وتعالى من مجتب الكبيرة الخائف منها فإذا كان المرء عالما ببقائف الأمور مستقيا ربه عز وجل في سائر الأحوال نقله الشيطان الى المرتبه الخامسه من شعوره وهي مرتبه الانشغال بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب وانما عاقبتها صوت الثواب الذي ضاع على الانسان بسبب انشغاله بتحصيل هذه المباحات نعم هي مباحة لكنها اذا شغلت عن طاعه الله صارت حراما وصارت صدقا وعصيانا كما تقدم بيان ذلك فاذا كان المرء حافظا لوقته صحيحا به مستغلا له في الخيرات يعلم قدر انفاسه وانها راس ماله في تجارته مع الله تبارك وتعالى وأنها إلى مقباق ستنقضي إن عاجلا أو آجلا ثم بعد ذلك يلقى ما قدم في هذه الأمباد من خير أو شر إن كان كذلك نقضح الشيطان إلى المرتبة السادسه والاخيره ألا وهي شغله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل ليزيح عنه فضيلته ويصوت عنه الثواب العظيم الذي كان بوسعه ان يحصله والشيطان عدو الماكر لا يياس ابدا حتى قال بعض العلماء ان الشيطان يفتح للمرء سبعين بابا من الخير دع كل الشر وانما يفتح له سبعين ذاذا من الخير لاحد امره اما ان يصل من خلال هذه السبعين ذا الى شر واحد وانما ان يزود على المرء عملا صالحا لو فعله لكان خيرا من هذه الابواب كلها ولعلكم تذكرون قصه جريج الراحل رجل عادل ومعلوم أن العبادة تغلب أحياناً فيضيع بسبب العلم الذي هو ميزان العمل كان يصلي ناكدة فجاءت دعوه تدعوه يا بني يا جريج فيقول اللهم رضي اللهم صناتي و أمي أعملين السمال في الصلاة أم أصيع أمي وأخي الصلاة لو كان عالماً حقاً لعلم ان اجابه دعوه امه مقدمه على استمراره في نافلته لان هذه نافلة وتلك فريضه فلما قدم النافلة على الفريضه بسبب جهله بمراتب الاعمال او غلبت العباده عليه فاجاب الله عز وجل دعوه امه عليه فلم يمت حتى ادعت عليه بقي من بني اسرائيل انه جنى بها وادعت ان هذا الولد الرضيع منه وهذا الراهب الذي اغلق باب التوبه امام قاتل النفوس التسعه والتسعين استعظم هذا الراعي المعطية في جوار عفو الله تبارك وتعالى وهذا جهد مطبع لان عفو الله عز وجل اعظم من اي معصيه نحن ذلقت ايا كانت المعطية فعفو الله تبارك وتعالى اعظم فقال لا شو بشرت فقدلت فجفان جزاء على المعرف به بمراكب الاعمال الشيطان قد يأتي الى الواحد منا ويقول مدارسه العلم الشرعي أمر مستحل وقد يكون واجبا ان ترى في مصالح المسلمين مصباحه وقربه فيمنيه بذلك حتى يقضي شطر الليل في مثل ذلك وينال عن صلاه الفجر هذا جهد وعدم معرفه لمراتب الامور لكن من الذي يقبل لذلك من اعرف هذا الا رجل نور الله عز وجل قلبه من الهداه ذلك تجريب ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم وشده البنايه بمراتب الاحمال ولهذا ترى الصحابه يسالون ان تسلل احد العمل الى الله أفضل الأعمال إلى الله عمل خلق مالك تجريب المشادعة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة العناية بمراتب الأعمال ولهذا كما الصحابة يسألون النساء فلس أحضل الأعمال إلى الله أفضل الأعمال إلى الله عمل خلق الجنة عمل يبعدنا عن النار حزيزا رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون عن الخير وأسأل عن الشر ما خافت عن لهذا هو الجزء. لكن لا يبلغ ذلك انسان تمنى على الله الأمان وأغلق باب صلب العلم الشرعي وهو في أمس الحاجة إليه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون لا يطوع نفسه. ولا يحفرها على ساعات بل على دقائق معدولة يتعلم من دين الله ما يميز به بين الصابل والمصطول وبين الصابل والأفضل فأنا له أن يدرك مراجب ورث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يبقى إيه شرس ثم فجعا ثم فبيرا ثم صغيرة ثم مباحات ثم المصبوات من الأعمال هل الشيطان بذلك لا وإنما إذا أعشت العبد الشيطان في هذه المراتب كلها لجأ الشيطان إلى أمر خارج عن إرادة الإنسان ألا وهو تصليف جنده على المسلم بأنواع الأذى والتضغيل والتحذير منه وصرت الناس عنه ليسوش عليه قلبه ويشغل بحربه فكرة ولا يضطر الشيطان ولا يني عن ذلك هذا متطرق يا الهابي او عدد يمشي معاه امتع لو راح الملك يديد اليوم بتحمل عنه دولا يخصوص وعلم جرا وقد جعل هذا الانسان مع الاسف الشديد ابنه كريثا للشيطان يلقي فيه من الحرازات الزاجلة والافكار الباصلة ما شاء وان تعجب فعجب ان ينزل على مراد الشيطان ولا يستجيب لاوامر الرحمن كما سلف بيانه في اللقاء الماضي إذا فعل الشيطان ذلك، وجد على المسلم أن يلبس لامه الحرب، ويبقى في جهاد دائم مع الشيطان إلى أن ينطق الله تبارك وتعالى، وجهاد الشيطان مرتبة الأولى جهاده على دفع ما يلقي على الأرض. من الشهوات والشكوك القادح من الشبهات والشكوك القادحه في الايمان وثانيها جهاده على دفع ما يلقيه على العبد من الزرادات الفاسده والشهوات المضلله فسلاحه في المرتبة الاولى اليقين الذي تتحطم على عذبه كل الشكوك والشبهات التي يريد الشيطان أن يضعف بها إيمان المرء وعلى عزبة الصدر وهو الوسيلة الثانية من وسائل جهاد الشيطان فتحطموا الشهوات والإرادات الفاسدة فيسلم للعبد إيمانه كما قال الله تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فلا بد من الصبر ولا بد من اليقين وعندئذ يمكن ان تزكو نفس المؤمن وتصفر وعد الله لا يخلف الله الميعاد وبغير ذلك فلا زكاة ولا صهارة ومن ثم ختم الله سبحانه الآية الكريمة بقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم نعم الانسان ضعيف معرض للنزعات وعربه للتلوث لولا ان يدركه فضل الله عز وجل ورحمته وذلك حين يتجه الى الله جل وعلا بقلبه ويسير على منهج ربه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا فالله سبحانه يعطي المؤمن من النور ما يشرق به قلبه ويذكو به فؤاده وهذا من رحمة الله به وفضله عليه ولولا ذلك ما زكى أحدا ولا فخرا وإنما يزكي الله عز وجل من يستحق التزكيه ويطهر من يعلم استعداده وطلبه من الله عز وجل ذلك أما الغافل الغافلون عن طلب تزكيه أنفسهم بالطراعة إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل أو يقول رب أهل نفسي تقواها وذكها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها فهو غافلون عن هذه الضعاء وتلك الضراعة غافلون عن تحصيل أسباب تذكية ألفتهم فهؤلاء لا يزكيهم الله ولا يطعر قلوبهم جزاء الوفاق ويقول لي أن الله تبارك وتعالى أرادا أمرين هامين إذ ختم هذه الآية بهذه الخاتمة يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ولن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالاحشاء والمنكر ثم يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ماذا كان منكم من أحد حبدا ما العلاقة بين صدر الآية ويهاية الآية العلاقة وطيضة ويبدو لي كما قلت ان الله عز وجل اراد من وراء ذلك امرين هامين الاول انه لا يجتمع ابدا زكاه النفس وطهاره القلب مع اتباع خطوات الشيطان الرجيم لا يمكن رجل يتبع خطوات الشيطان الرجيم فانى له وزكاه النفس وطهاره القلب فاتباع الخطوات خطوات الشيطان يخرج عن دائرة المتقين وإنما يعصم الله عز وجل المتقين من دائرة الشياطين لكن أن يعصم غيرهم والله تعالى يقول إن الذين اتقوا اتخوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا لم يكن تقوى فأنا لهم والذكرى وان لهم والضعار والتذكية هذا الهدف الاول من خدم الايه بهذا التعبير او بهذا الثياب انه لا يمكن ابدا ان يجتمع ذكاء النفس وطهارة القلب مع سباع خطوات الشيطان واندخل الامر الثاني ان الله عز وجل جعل ذلك بمسابة الطوفية والتمهيد في, في عظيم لا تتذيب له إلا النفوس المؤمنة والأبئدة الزاكية وهو ما نبينه بعد جلسة الاستراحه إن شاء الله دارت الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني لي بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وسوهوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم في التعامل. الحمد لله رسول الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فكما سمعت احبتي في الله أن الله عز وجل ختم الآية الكريمة لهذا السياق العجيب ليضيل الله نحام الأول أنه لا يستمع ذكاء النفس وقهر النفس مع اتباع اتواب الشيطان الرجيم والثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك بمثابه التوصئة والتمجيد لذكر مطلب عظيم ألا وهو العفو والصفح بين المؤمنين فكما أنهم يرجون من الله عز وجل أن يغفر لهم ما يقع من أخطائهم وذنوبهم فكذلك يجب ان يعاملوا غيرهم ممن اخطا في حقهم واعتدى عليهم وكلنا يعلم الايه التي وردت بعد الايه الكريمه وفي من لنت ولا ياسن قولوا الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اول القربى والمسافين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم كلنا يعلم أن نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما أقسم أن لا ينفق على مصطح بعد أن قذف عائشه وخاض مع الخائضين فلما أنزل الله عز وجل ضرعتها من فوق سبع سماوات عاتب أبا بكر ونشده إلى العفو والصفح فاستجاب أبو بكر رضي الله تعالى عنه على الفور وكم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من آيات وأحاديث تحث على العفو والصفح وترشد اليه من ذلك قوله تعالى ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ان تعضيتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وقوله تعالى والجاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وفي صحيح مسلم الحديث أبي هغيرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من للمال وما جاد الله عز وجل عبدا بعفو الا عزا وما قواضع النبي أحمد عن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تجرع عبد سرعه أعظم عند الله عز وجل من جرعه غيظ يقضمها ابتغاء مرضات الله جل وعلا والأحاديث والآيات في هذا الباب كثيره فإذا ملك الإنسان ضمام نفسه واستطاع أن يتعالى على احزانه وجراحاته التي سببها له المعتدين وعفى عن أخيه فذلك خير وأي خير وإلا فباب العدل والقصاص أمامه وله الانتصار بقدر مظلمته ولا يعد ذلك عيبا فيه ولا قدحا في دينه كما يظم بعض الجهلة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالله تبارك وتعالى أباح للعبد وأباح له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان ينتصر من ظالمه بقدر مظلمته ولا يعد ذلك عيبا فيه ولا نقصا في دينه أدنى الله عز وجل تخيرا بين العقل والصبر أو بين القصاص ومقابلة في بمثلها والادله على ذلك أكثر من ان تحصى كن على ذلك مثالا قوله تعالى في وقف عباده المؤمنين في صورة الشورى. والذين اذا عصاهم يغنمون ينتصرون وجزاء سيئاتهم سيئات مثلها هذا هو ميزان العدل او مرتبه العدل كما اشرح فعله على الله انه لا يحق الظالمين ثم اكد ذلك بقوله ولا منقذ بعضهم بعضهؤلاء كما عليهم من جديد انما شديد على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم وقوله تبارك وتعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عاقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله الله وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المستدان ما قال فعل البادي إلا أن يتجاوز المظلوم معنى الأنبيه اسمه السبب الذي يحفظ من اثنين أحدهما مبتبئ والآخر راج للمظلمة لا يبوح به المبتبئ فقط وليس على من رب شيء أبدا إلا أن يتجاوز يختار مظلمته يبقى اسم الأول واسم الثالث يبوء به من الاول فقط الا ان يتجاوز البالي ويطلب اكثر من حقه فيقرب عن جانب عدد المستذان ما قال فعل البالي منهما فمن خلق المسلم ان يغفر لمن استغضبه اذا كان دونه ومن خلقه أيضا أن يؤذب عليه حتى يقل حدهم ويجتر شوكتهم وباطلهم هذا من خلق المسلم وهذا من خلق المسلم ولا ماقض بينهما وإنما متى يستعمل هذا ومتى يواجه بهذا متى يستعمل العدل ومتى يكون الفضل الخرف الذي دعت إليه الآيات الأولى يغادر الخلق الذي دعت إليه الآيات الأخيرة فالآيات الأولى فيها التجاوز عن حفوات العاثرين عن حفوات العاثرين أما الآيات الأخرى ففيها تقديم الظالم والجانب المحسنة والمحاكمة وإختار العقوبة التي يتحقها وتمثيل مشكلة القصاص منه حتى إذا انكسرت فصوته وانتهت سرعته ياتي من بعد ذلك الصدر يأتي من بعد ذلك الفضل فيكون زيادة في القناع المشترئين وعزة المضطهدين أو المظلومين هذا هو النصر وهذا هو دين الله تبارك وتعالى هذا هو الحد الفاصل بين في هذه الايات والعمل ببعضها لأن بعض الناس يغلق ويخطر ويتنادى في القطع مرة وثانية وثالثة وهو في كل مرة يعلق على عفو المظلوم سبحان الله وربما ظل أن عقو المظلوم واجد يلزله فان طالب بمظلومك ان طالب بمظلومك أو أراد انخصاب قيل لا لنفسه ويغضب لنفسه وصف كذا وكذا وكذا وفي ما يقولون. لأن هل يستطيعون ان يقولوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام في مثل الوقائع التي حدثت منهم يضرون من نفسه وكانت لم تغضب لنفسه او لم تغضب عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على المنبر بعد مقوله في سنون الجاير وقال من يعبرني من الرجل بلغني اباه في اهله والله ما علمت على اهله الا خيرا يستعين على تعذيب المنافقين بالجنون في المسلمين، ليس هذا فقط، بل هي وحشية. قاتل حمزة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء مسلم وتعابا، والاسلام يجوب ما قبله والدعوة يجوب ما قبلها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت وحش؟ قال نعم. قال أنت خفيف حمزه قال إن كان من الأمر ما فعله. شوف الهدف في الأفعال.